بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه اثر الصلاه واثر التسليم yeah. اما بعد قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في النهاية في الفتن والملاحم قال رحمه الله في الكلام على احاديث الدجال وقال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب الى النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق, طفق يتقي بجذوع النخل وهو يحتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل ان يراه ابن صياد فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفه له فيها زمزمه فرأت ام ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل فقالت ابن صياد يا صاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين قال سالم قال عبد الله بن عمر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله تعالى بما هو له أهل ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذر صموه ما من نبي إلا وقد أنذر قومه لقد أنذره نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلموا أنه أعور وأن الله ليس تعلموا تعلموا تعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور قال ابن شهاب واخبرني عمر بن ثابت الانصاري أنه أخبره بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما يحذر الناس الدجال انه مكتوب بين عينيه كافر يقراه من كره عمله ويقرأه كل مؤمن وقال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت واصل الحديث عند البخاري من حديث الزهري عن سالم عن أبيه بنحوه وروا مسلم أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهرانين الناس فقال إن الله عز وجل ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصدى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم الإحسان إلى يوم الدين وبعد كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يتبين له أمر بصيات وكان يذهب إليه خشيه ان يكون هو الدجال سمع اليه بن صياد ولد في اليهود وهو يهودي وبقي على يهوديته الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقال انه اسلم وتزوج في المدينه وولد له اولاد ومات وكل هذا يخالف ما ذكره صلى الله عليه وسلم عن الدجال الدجال أولا لا يدخل المدينة الثاني أنه لا يولد له ثم من أوصافه أنه يأتي من يخرج من أصبهان مدينة في إيران ويتبعه من يهودها سبعون ألف أول الأمر ثم يأتي الناس ويزعم أنه يريد الإصلاح ويريد أن يقضي على الفساد ويغتر الناس به كثيرا ويتبعه خلق كثير على هذا ثم فيما بعد يزعم أنه نبي فينخزل عنه من من اتبعه يدعي النبوة ثم بعد ذلك يدعي أنه رب الناس تعالى الله وتقدس ولا يدخل المدينة ولا يدخل مكة ولكنه يدخل كل بلد ومع ذلك مدته ليست طويلة مدته أربعون يوما ولكن اليوم الأول من أيامه كسنة يعني بعد ما يقول إنه رب العالمين واليوم الثاني يكون شهر والثالث كأسبوع ثم تعود الأيام على ما كانت عليه وينزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ويقتله وقتله يكون في فلسطين. بعدما يجتمع المسلمون لكتالهم كل هذا فصله الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث الذي ذكره مسلم. مسلم تعلموا إن ربكم ليس بأعور وإن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت الله لا يرى في الدنيا ولهذا لما سأل الكليم موسى عليه السلام سأل ربه قال ربي أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا يعني تدكت الجبل فلا أحد يقوم لرؤية الله جل وعلا ولكن يوم القيامة يقول الله جل وعلا المؤمنين فيرون وجه ربهم جل وعلا ولا يحيطون به ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يعني أن هذا ممتنع عليه يخفض القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لا لأحرقت سمحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه فلو كشف الحجاب لذاب كل شيء من نور وجهه جل وعلا تعالى الله وتقدس ثم كيف مثلا مع هذا عظمة الله وكبريائه كيف مثلا يزعم عبد ضعيف ناقص الخلقه أعور احد العينين مفقوده عينه كانها عينبة طافيه يعني ذهب ماؤها فالتوت ثم يقول هو رب العالمين تعالى الله وتقدس ولكنه فتنه فتنه للناس ومع هذا كله يتبعه خلق كثير يصدقون بذلك وبين يدي الشياطين كثيرة تلبس على الناس وتدعوهم إلى عبادته وقد مثل يتصورون بصور حسب ما تكون الفتنة كما جاء في الحديث أن رجلا ياتيه ويقول له رأيت ان حييت لك أباك وأمك اتؤمن بي فيقول نعم فيتمثل له الشيطانان أحدهم بصورة أمه والأخر بصورة أبي يقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك وهم شيطين وكذا يكون معه نهران نهر في نظر الناس أنه نار والآخر في نظرهم أنه جنة والأمر بالعكس لهذا قولوا صلى الله عليه وسلم من حضره منكم فليغمض عليه وليشرب من, من نهره الذي هو نار فإنه ماء عذب وكلها تلبسات ودجل وإلا فلا أحد يقدر على احياء الموتى و إلا الذي يعطيه الله جل وعلا شيء من ذلك آية كما أعطى عيسى عليه السلام آية تدل على أنه رسول من عند الله جل وعلا أما إنسان يدعي يقول لنا رب العالمين ثم يعطى ما يعطى فلا بد أن يكون كما ما يبين ويوضح أنه كذاب ولهذا ذكر أنه مكتوب بين عينيه كافر حروف التهجي الكاف وحدها والفا وحدها والرام وحدها يقول يقرأ ذلك كل مؤمن سواء كان كاتبا أو غير كاتب يعني سواء كان متعلما أو غير متعلم ولكن كافر لا يرى شيء فهي محن وابتلا مع هذا كله يجب ان الانسان يبتعد عن الفتن لان القلوب بيد الله قد يقلل قلب الانسان فلا يملك لنفسه التصرف ومن تعرض للفتن اصابت نعم قال رحمه الله وروى مسلم ايضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بينهما في هذا الله. الحديث الذي ذكر في صحيح مسلم دليل على اثبات العينين لله جل وعلا الكاملتين لانه قال وان ربكم ليس باعور والعور عند في لغه العرب فقد احدى العينين ولا يكون أكثر من ذلك. فهو وقد جاءت في نصوص جاء في نصوص الكتاب والسنة ذات العين لله جل وعلا كثير جدا، ولكنها جاءت مفردة أو مجموعة، ولن تأتي متنات إلا في هذا الحديث وهو حديث صحيح، فهو دليل على وإن كان مثلا. هذا على حسب لغة العرب فإن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع فإنه يجمع وكذلك كما قال الله جل وعلا فقد صرت قلوبكما وليس لها قلوب قلبان فقط وكذلك إذا أضيف المثنى إلى ياء المتكلم فإنه يفرد كما قال جل وعلا أنه في خطابه لموسى إنه بأنك بعيني بعيني يعني ماكثضي الحفظ والكلاء هذا المبترى وإله هو نص على إثبات العين لله جل وعلا خلافا لما يقوله أهل الباطل فقوله جل وعلا تجري بأيوننا لأن المسن أضيف إلى ناء الجم يعني ضمير الجم وفي هذا الحديث قال إن ربكم ليس باعور يعني له عينان كاملتان تليق بعظمته جل وعلا لا تشبه أعين الناس أعين الخلق نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله عز وجل ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال الأعور العين اليمنى كأنه كأن عينه عنبة طافية ولمسلم من حديث شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا, إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر ورواه البخاري من حديث شعبة بنحوه قال مسلم وحدثني زهير بن حرب حدثنا عثمان حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كاف فارا يقرأها كل مسلم ولمسلم من حديث الأعمش عن شفيق عن حذيفة يقول كل مسلم مفهومه أن غير المسلم لا يقرأ يعني يكون خاص بالمسلم هذا من رحمة الله جل وعلا كيف يكون كافر وما هو ظاهر ادعاءه أعظم الكفر نعم ولمسلم من حديث الأعمش عن شفيق عن حديثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج فإما, أدرك فإما أدركنا أحدا فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم يطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد وان الدجال ممسوح العين عليه ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب يقوله برأي العين يدل على أنه الحقيقة أنه ليس نار ولا, ولا, ولا جن هذا التخيل يخيل للناس أن رأي العين يعني أنه حقيقة خلاف ما ترى العين نعم. ثم رواه من حديث شعبة عن عبد الله بن عمير عن ربعي عن حليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقال ابن مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري من حديث شعبة بنحوه ورواه البخاري ومسلم من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه وهذا أصرح من السابق لأنه قال مثال مثال الجنة والنار فليس إلا مثال فقط في رأي العين الناظر وإلا حقيقة الأمر أنه ليس لا جنة ولا نار وإنما هو فتن فتنة يخيل للناظر أن هذه جنة وأن هذه نار كما يدعي حسب دعواه نعم وروا مسلم من حديث محمد بن كذري قال رأيت جابر بن عبد الله فحلف بالله أن ابن صياد الدجال فقلت أتحلف بالله تعالى فقال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني فل... هو دجال ولكن ليس هو الدجال المسيح الذي يكون في آخر الزمان الدجل معناه الكذب وهو كذاب من أكذب ال... من الدجاجة للذي... الذين يخرجون ويزعمون أنهم إما أنبياء وإما... ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد اني رسول, رسول الله هذا من أعظم الكذب ومن أعظم الدجل فهو دجال نعم وهو يتلبس به شياطين ولهذا حالف انه دجال أو الدجال ولقيه بن عمر مره فراى عينه قد تغيرت او انفقعت فقال متى صار ذلك لك فقال لو شاء الله نجعلها في عصاك فغضب بن عمر فضربه قل فانتفخ حتى ملا الشاعر يقول ابن عمر ما شعرت اني ضربته ولكن الذين معي يقولون انك ضربته بعصاك حتى تكسر قالت له حفصه ما منعك ما, ما الذي حملك على ذلك ما علمت انه الدجال يخرج من غضبه يغضبها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود أنه له أحوال شيطانية يعني تلبس به الشياطين ويأتي بأشياء عجيبة. فلهذا خيف أنه يكون هو الدجال وليسه نعم. وروى من حديث نافع أن ابن عمر أتى ابن صياد في بعض قرية المدينة فقال له ابن عمر فقال له ابن عمر قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكه وفي رواية أن ابن صياد نخر كأشد نخير حمار يكون وأن ابن عمر ضربه حتى تكسرت عصاه ثم دخل لا أخته أم مؤمنة حصة فقالت ما ردت من ابن صياد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها يعني الدجال يخرج من غضبة يغضبها سيئتي حديث تميم فيه التفصيل في هذا والبيان في ذكر الدجال نعم على بعض العلماء إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال يظن إن إن الصح إن, إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال الأكبر وهو ليس به إنما كان دجالا صغيرا وقد ثبت في الصحيحين أنه صاحب ابا سعيد فيما بين مكة والمدينة وأنه تبرم إليه فيما يقول الناس فيه أنه الدجال ثم قال لي أبي سعيد ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يذكر المدينة وقد ولدت بها وإنه لا يولد له وقد ولد لي؟ وإنه كافر وأنا قد أسلمت قال ومع هذا إني لأعلم الناس به وأين مكانه ولو عرض علي أن أكون إياه لما كرهت ذلك وقال أحمد معنى حت... هذا أنه, لم... أنه لم يسلم الذي ما يكره أن يكون الدجال الكذاب كيف يكون مسلما وقال أحمد حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال ذكر ابن صياد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه إنه يزعم أنه لا يمر بشيء إلا كلمه والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قضعا لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، فإنه فيصل في هذا المقام والله أعلم. يعني حديث كميم بالتالي، نعم، وقد طعن به الناس بعض الناس أنه لم تروه إلا فاطمة، وليس كذلك، وسيأتي المؤلف ذكر طرق والذين رواه. من الصحابة إنهم... أنهم كثيرون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب به في الناس نعم قال مسلم حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج من الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان حدثنا بن بروايدة حدثني عامر بن الى الشعبي شعب همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول، فقال حدثيني حديثا سمع حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته. نعم. فقال حدثيني حديث سمعته من رسول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا تسلدين فيه لا أحد غيره. فقالت إن شئت لا فعلًا. فقال لها رجل حدثيني فقالت نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ فوصيب في اول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تايمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه اوسانه وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أمري إليك فانكحني من شئك فقال انتقلي إلى أم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقات في سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل فقال لا تفعلي إن أم شريك كثيرة الضيفان واني اكره ان يسقط عنك خمارك او ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن ابن ام مكتوم وهو رجل من بني فهر فهر قريش من البطن الذي هي منه فانتقلت إليه, فلما فانتقلت اليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاه جامعه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 ولكن جمعتكم لأن ثميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فيبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم عن المسيح الدجال حدثني انه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لقم وجذام فلعب بهم الموت شهرا في البحر ثم أرفع إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس فجلس في أقرب السفينه فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرون ما ما قبله من دبله من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل بالدير فانه إلى خبركم بالاشواق قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا قال فانطلقنا شراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط واشده وثاقة مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه لا كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أن قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعم بنا الموج موج شهرا ثم أرفينا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا ندري قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا إلى هذا الرجل بالدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا فقال أخبروني عن نقل بيسان. فقلنا عن أي شأنها تستخبر. قال أسألكم عن نقلها هل يثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنه يوشك ولا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شيء عن أي شيء عن أي شأنها تستخبر. قال هل فيها ماء؟ قلنا هي كثيرة الماء. قال إن ماءها يوشك يذهب قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شيء عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء واهلها يزرعون من مائها قال اخبروني عن النبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكه ونزل يثرب. قال أقاتل أقاتلته العرب؟ قلنا نعم. قال كيف كيف صنع بهم؟ فاخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعوه. قال لهم قد كان ذاك قلنا نعم قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك ان يؤذن لي في الخروج فأخرج فأشير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت وندخل واحدة أو إحداهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكه يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم قال إنه أعجبني حديث ثمين أنه وافق الذي كنت احدثكم عنه وعن المدينة ومكة على إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن لا بل من المشرق وأومأ بيده إلى المشرق قالت حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني إنه حي موجود في ذلك الوقت وأنه موثق بالحديد وانه في جزيره في البحر والجزيره هذه يظهر انها جزيره صغيره وعم الله الناس عنها ولكن اي بحر الله اعلم فالسفينه التي يعني ركبوها بقوا شهرا والبحر يعوم بهم لا يدرون أينهم اين هذا المكان فهذا نص يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في أن الدجال أنه موثق في جزيرة في البحر وأن من علاماته علامات خروجه كون نخل بيسان لا يثمر وبيسان قريب من الأردن أو هو من قرأ الأردن وكذلك بحيرة طبرية ينشف ماءها من علامات خروجه وكذلك عين زاد انها تقف ولا يزرع فيها هذه ال... التي سالهم عنها يقول اذا انتهت اوذن به الخروج فهو يعرف انه, انه سيؤذن له وانه موثق وهذا من ايات الله جل وعلا ووثاقه حتى لا يخرج فإذا أراد الله خروجه زال الوثاق عنه فخرج ثم يهيئ الله جل وعلا له ما يسير به وقد جاء في رأي الحديث أنه يأتي على بغلة من حديد ما بين عاتقها ومنكبها أربعون ذراعا يجوز أن يكون هذا وصف الطائرة يكون على طائرة ويجوز أن يكون على غير ذلك والله أعلم لأن كلام في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإخباراته لا يجوز أن تكون بالتخرص خشية أن يكون الإنسان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يوقف على النص خصوصا الأمور التي تكون مستعصية على العقل يعني وهي من الآيات التي تكون مخالفة لما يعتاده الناس والآيات في آخر الزمان تكثر نعم رواه مسلم من حديث سيار عن الشعبي عن فاطمه قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب فقال إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر وساق الحديث ومن حديث غيلان ابن جريل عن الشعبي عنها فذكرت أن تميم الداري ركب في البحر فتاهت فيه السفينة فسقط في الجزيرة فخرج إليها يلتمس الماء فلقي إنسان يجر شعره واقتص الحديث وفيه فاخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحدثهم فقال هذه طيبة وذاك الدجال حدثني أبو بكر بن اسحاق حدثنا يحيى بن بوكير حدثنا المغيره يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال أيها الناس حدثني تميم الداري أن ناسا من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم فركب بعضهم على لوح من الواحي السفينة فخرجوا إلى جزيرة في البحر وساق الحديث وقد رواه أبو داود وابن ماجه من حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن مجاهد عن الشعبي عنها بنحوه ورواه التلمذي من حديث قد عن الشعبي عنها وقال حسن صحيح غريب من حديث قد عن الشعبي ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عنها بنحوه وكذلك رواه الإمام أحمد عن عفان وعن يونس بن محمد المؤدب كل منهما عن حماد بن سلمة به وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مجاد عن عامر قال قدمت المدينة فاتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال لي أقوه اخرجي من الدار فقلت إن لي نفقة وسكنا حتى يحل الأجل قال لا قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن فلان طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنا فأرسل إليه فقال ما لك ولبنة آل قيس قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا ابنة آل قيس إنما النفقه والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة وإذا لم يكن له عليها رجعة لسكن فلا نفقه ولا سكنى اخرجي فانزل فانزلي على فلانة ثم قال إنه يتحدث إليها انزلي على بن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك ثم لا تنكحي حتى أكون أنا انكحك قالت فخطبني رجل من قريش فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستهمره فقال ألا تنتحين من هو أحق إلي منه فقلت بلى يا رسول الله فأنكحني من أحببت قال قالت فأنكحني أسامة بن زيد قال فلما ان اخرج قالت اجلس حتى احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الايام فصلى صلاه الهاجره ثم قعد ففزع الناس فقال اجلسوا ايها الناس إني لم أقم مقامي هذا لفزع ولكن تميما الداري اتاني فأخبرني خبرا منعني من القيلولة من الفرح وقرة العين فاخترت أن أنشر عليكم فرح نبيكم صلى الله عليه وسلم أخبرني أن رهطا من بني عمه ركب البحر فأصابتهم ريح عاصف فأرجعتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها فقعدوا في قوير بالسفينة حتى خرجوا إلى الجزيرة فإذاهم هم بشيء أهلبوا كثير الشعر لا يدرون أرجل هو أو امرأة فسلموا عليه فرد عليهم السلام فقالوا له ألا تخبرنا فقال ما أنا بمخبركم ولا مستخبركم ولكن هذا الذير الذي قد رهبتموه فيه من هو إلى خبركم بالأشواق أن يخبركم ويتخبركم قال قلنا ما أنت قال أنا الجساتة فانطلقوا حتى أتوا الزير فإذا هم برجل موثق شديد الوثاق يظهر, يظهر الحزن كثير الشعر يظهر الحزن كثير الشعر فسلموا عليه فرد عليهم فقال ممن أنتم قالوا من العرب قال ما فعلت العرب أخرج نبيهم قالوا نعم قال ما فعلوا به قالوا خيرا آمنوا به وصدقوه قال ذلك خير لهم قالوا لقد قالوا لقد كانوا له أعداء فأظهره الله عليهم قال فالعرب اليوم إلههم واحد ونبيهم صلى الله عليه وسلم واحد وكلمتهم واحدة قالوا نعم قال ما فعلت عين زغر قالوا صالحة يشرب منها أهلها تسقيهم ويسقون منها, زرع ويسقون منها زرعهم قال ما فعلت نخل بيسان وعمان قالوا صالح يضعم, يضعم جناه كل سنة قال فما فعلت بحيرة بحير طبيري قالوا ملآ فزفر ثم زفر ثم زفر ثم حلف لو, خرج لو خرجت من مكاني هذا ما تركت ارضا من أرض الله إلا وطأتها غير طيبة ليس لي عليها سلطان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الدجال طيبة الى هذا انتهى فرحي إن طيبة المدينة إن الله حرمها على الدجال أن يدخلها ثم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله إلا هو ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهر ولا جبل إلا عليه ملك شاهر السيف إلى يوم القيامة ما يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها قال عامر فلقيت المحرر ابن أبي هريرة فحدثته بحديث فاطمة بن قيس، فقال أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثت كفاطمة. غيرا <تصفيق> يعني هذه حديث آخر في وحيته ريرة. أما الذي ذكر السبب كل طرق إلى فاطمة بنت <تصفيق> قيس فهو حديث ثابت صحيح لا مطعن فيه. لأن لا مسلم وغيره رواه بأسانيد صحيحة إلى فاطمة. فاطمه صحابيه فاضلة من المهاجرات والطعن فيها هو شان أهل الفساد والانحراف الذين يطعنون على الصحابه نعم تحدثه بحديث فاطمه بنت غيث فقال أشهد على ابي انه حدثني كما حدثت كفاطمة غير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في نحو المشرق قال ثم لقيت القاسم ابن محمد فذكرت له حديث فاطمة فقال أشهد على عائشة رضي الله عنها أنها حدثتني كما حدثتك فاطمة هذا أيضا رواية العائشة أيضا هذا ثلاثه يعني روى فاطمة وابو هريرة وعائشه وغيرهم أيضا نعم أشهد على عائشة أنها حدثتني كما حدثت فاطمة غير أنها قالت الحرمان عليه حرام مكة والمدينة وقد رواه أبو داود وابن ماجة من حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن جالد عن عامر الشعبي عن فاطمة انتقيس بسطه ابن ماجة وأحاله أبو داود على الحديث الذي رواه قبله ولم يذكر متابعة بهريرة وعائشة كما ذكر ذلك الإمام أحمد وقال أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا ابي ذي بن عن الزهري عن ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال إنه حبسني حديث كان حدثنيه تميم الداري عض كان في جزيرة من جزائر البحر فإذا بامرأة تجر شعرها فقال ما أنت قالتنا الجساسة اذهب إلى ذلك القصر فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيها بين السماء والأرض فقلت من أنت قال أنا الدجال قال ما فعلت العرب أخرج نبيهم قلت نعم قال أطاعوه ام عصوه قال بل أطاعوه قال ذلك خير لهم فهذه رواية لعامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس بقوله كنحو ما تقدم ثم قال أبو داود حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن نبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الجساسة قتل ابي سلمة وما الجساسة قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها وقالت في هذا القصر وذكر هذا الحديث وسأل عن نخل عن بيسان وعين زغر قال هو المسيح فقال لي ابن أبي سلم إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته قال شهد جابر أنه هو ابن صياد قلت فإنه قد مات قال وإن مات قلت فإنه أسلم قال وإن أسلم قلت فإنه قد دخل المدينة قال وإن دخل المدينة تفرد به أبو داود وهو غريب جدا لا من رواية جابر يعني يكون عظاء هو رابعه في روايته ولكنه فيه غرابة يعني يكون جابر يقول وإن مات وإن أسلم وإن دخل المدينة هذا خلال ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل المدينة وهو أيضا يعلم ذلك وقد أخبر عن نفسه أنه لا يدخل المدينة ولا وقال نعم. الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بك حدثنا أبو عاصم سعد بن زياد حدثنا نافع مولاي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على المنبر فقال حدثني تميم فرأى تميما في ناحية المسجد فقال يا تميم حدث الناس ما حدثني. قال كنا في جزيرة فإذا نحن بدابة لا ندري ما قبلها من دبورها فقالت التعجبون من خلقي وفي, وفي الدير من يشتهي كلامكم فدخلنا الدير فإذا نحن برجل موثق في الحديد من كعبه إلى أذنه فإذا أحد من خريه مسدود وإحدى عينيه مطموسة قال من أنتم فأخبرنا فقال ما فعلت بحيرة طبرية قلنا كعهدها قال ما فعل نخل بيسان قلنا في عهده قال لاطئن الارض بقدمي هاتين الا بلده ابراهيم وطيبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبه هي المدينه وهذا حديث غريب جدا وقد قال ابو حاتم ابو عاصم بلدة بلده ابراهيم هي مكه وهذه بلده, بلدة محمد صلى الله عليه وسلم لهاجر اليها نعم وقال وقد قال أبو حاتم أبو عاصم هذا ليس بالمتين وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهنان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما منسوحة عينه طالعة نابث فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال فوجده تحت قطيفة يهمهم فوجده تحت قطيفة يهمهم فآذنته أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فاخرج إليه فخرج من القطيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله لو تركته لبين ثم قال يا ابن صياد ما ترى قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء له قبس فقال أتشهد اني رسول الله فقال هو أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله ثم خرج وتركه ثم اتاه مرة أخرى في نقل يهمهم فاذنته أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله لو تركته لبين قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع أن يسمع من كلامه شيئا ليعلم هل هو أم لا قال يا ابن صياد ما ترى قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال اتشهد اني رسول الله قال هو اتشهد اني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله فلبس عليه ثم خرج فتركه ثم جاء في الثالثة والرابعه ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب في نفر من المهاجرين والأنصار وأنا معه قال فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ايدينا ورجا أن يسمع من كلامه شيئا فسبقته, فسبقته أمه إليه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله لو تركته لبين فقال يا ابن صياد ما ترى قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال اتشهد قال تشهد أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله فلبس عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن صياد إنا قد خبأنا لك خبيئا فما هو قال الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخسأ, اخسأ فقال عمر الخطاب ائذن لي في قتله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيكنه يكنه فلست بصاحبه إنما صاحبه عيسى بن مريم وإن لم يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد قال يعني جابر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا أنه الدجال وهذا سياق غريب جدا وقال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا المعتمر عن أبيه عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلامة عن عبد الله بن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ما رى يلعبون فيهم ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبت يداك اتشهد اني رسول الله فقال هو اتشهد اني رسول الله فقال عمر بن الخطاب دعني فل عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكن الذين كافوا فلن تستطيعه ولا حديث الوالدة فيه صياد كثيرة وفي بعضها توقف في أمره هل هو الدجال أم لا ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال وتعينه وقد تقدم حديث تبشيء الدجال في ذلك الدخل الذي الخبيئة التي خبأها له رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخان وخطف الشيطان بعضها بعض الكلمة وجاء بها ولم يستطع أن يكملها فقال الدخ فقال خسأ فلن تعد قدرك يعني لا تستطيع أنك تطلع على الخبيئة لأنها من الغيب هذا والله علم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم